لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون يبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لا لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يعقلون وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يذكرون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 وترى الفنك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا, وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون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 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخروا عليهم, فخروا عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب, وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لنبوئنهم, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الذين صَبَرُوا على ربهم يَتَوَكَّنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم, ولعلهم يتذكرون يتفكرون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 اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه من دابته والملائكه وهم وهم لا يستكبرون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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابه ولكن ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فإذا فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون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 فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما, نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء فِيهِ شِفَاءٌ للناس إِنَّ في ذلك لَآيَةً لقوم يتفكرون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 129. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أَيْمَانُهُمْ فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم, وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم, ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 هل يستوي هو وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ غيب وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ هو أَوْ هُوَ الله إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أخرجكم من بطون مِن لا تعلمون لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم من بيوتكم سكنا وَجَعَلَ لَكُم, وجعل لكم من جنود مِن جُرُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا ويوم يَوْمَ ومن وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِن أَصْوَافِهَا وَمِن أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أفاثا أفاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم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 ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه أنكاثا, أنكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون, ان تكون امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صدروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه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 لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك, وأولئك هم الكاذبون من كثر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه, وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن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 ثم إن ربك للذين عملوا السوء جهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّته قانتا لله حنيفا حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسناته وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا, حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا, فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم, وجادلهم لهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وإن فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ان صدرتم خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله